بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن مشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 اتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَّا هُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَهَذَا لِكُم مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَّهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي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 قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيداً أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِيرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَازاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلموا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضبط وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.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 إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين